فبأي آلاء do you mean by any means of your Lord? And he is the righteous ones and all those who are on it are on it. And if you look at the face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 from any Z justice yet? For example the your dreams and dreams in the land itself caninde overические passions, which gives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 ج فَبِأَِّ آلَ إِ رَبِّكُماتُ كَذذِبَ يعرَفُ الْمُجرمُونَ بِسمَاهُم فَيُؤخَذُ بَِّ وَصِي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آ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 فبأي آل ربك ما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان على فطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنسون or ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن So والمرجان، فبأي آلاء؟ Those who've rejected them wrong Doesn't интерank say fate They may have opposed to فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهنا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آل ربك تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آل ربك تكذبان فيهن